إنما يتذكر أولو الألباب المحبفة الذين يتعلم دينه ما يترقع في دينه كل الرجال والنساء على يترقع في الدين، على يتعلم ما لا يشعر جهل. هذا ما أجد لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريقة إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم يتعلم ما يترقع في الدين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 في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة فأهلا وسهلا بكم جميعا واهلا وسهلا بالإخوة الحضور معنا فاهلا وسهلا نبدأ درسنا اليوم بإذن الله من حيث انتهينا في اللقاء الماضي وهو في النذر لغير الله عز وجل كم مسعود الحمد لله الحمد للسؤال بس نسيوا الله من طول المدة نسي في السؤال يقوم في نهاية الدرس إذن نبدأ هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى وهو باب من النذر باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل النذر كما تعلمون له الأحكام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعص الله فلا يعص فإذا النذر فيه نذر طاعة لكن المؤلف هنا أراد أي نوع من النذر نذر الشرك النذر الذي يصرف لغير الله عز وجل وهو أكثر ما هو مشهود في النذر للقبور النذر للقبور التي تعبد من دون الله عز وجل وذكر المؤلف هذه الآيات باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة نؤنذرتم من نذر فإن الله يعلمه ثم جاء بالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من نذره أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا هذه الأحاديث الواردة في ذلك. هل في أحاديث أكثر من ذلك في مسألة النذر؟ نعم في أحاديث غير ذلك وفي نصوص في هذه المسألة أراد المؤلف بهذا الباب أن يتكلم عن هذه القضية القضية النذور الشركية. النذور الشركية. أما غيرها من النذور فتذكر في كتب الفقه لكن الآن نحن نتكلم عن ماذا عن قضية النذور الشركية النذور الشركية هي مصدر كبير ومهم جدا للعبادة غير الله عز وجل ودفعها وإعانتها لأن تستمر هذه القبور وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ولذلك نجد أن إمة الضلال الأئمة المذلين نجد أنهم حريصين على هذا الباب وأنهم يدعون الناس إلى النذر لغير الله والنذر للقبور بدليل ذكرت في كتابنا الطرق الصوفية ذكرت فيه أن بعض الكتب القبور أنه يوم الذي يصرف فيها يعني هو هي صناديق النذور صناديق النذور هذه تجتمع فيها مبالغ طائلة بالملايين يعني في أحد القبور قبر البدوي في سنين يعني قبل سنوات طويلة جدا وجد في الصندوق النذور ما يقارب اربعة ملايين أه أه تسعة وثلاثين في يصرف للحكومة والباقي كم يعني واحد وستين يكون لأسدنها القائمين عليه ولذلك هم حريصين جدا على مسألة النذور والدفاع عنها وما يتعلق بهذه المسألة فاذا ان نحن هنا الباب باب من الشرك النذر لغير الله من نذر لقفر او لجن او لغيرها فهذا من الشرك هذا من الشرك ولذلك جاء في الحديث النهي عن النذر ايضا كل النذر سواء نذر طاعها او نذر غيره نذر المعصية في خلاف هل ينعقد ام لا ينعقد وقال الجمهورة العلم انه ينعقد وعليه الكفارة لا يجوز الإنسان ان يأتي بنذر المعصية اما نذر الشرك فهو شرك لا يجوز اصلا بل على الذي وقع فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج الله به من البخيل ولذلك قال لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير فإذا هذا هو مقصود الباب هو قضية النذور الشركية التي تعبد التي حول القبور وتعبد من دون الله عز وجل وبل تطورت في بعضها أنهم يضعون شسابات للتبرع لهذه القبور ويضعون من هذه الأشياء نعوذ بالله من الخضاء فهذا من الشرك ولذلك هذا النذر من الشرك النذر عبادة كما قال الله تعالى يوفون بالنذر لما ذكر الله صفات عباده المؤمنين في سورة الإنسان وصفهم الله عز وجل بماذا بأنهم يوفون بالنذر لم تأتي الآية في مسألة النذر وإنما المديح للذي يفي بالنذر للموفي بالنذر هنا المديح يوفون بالنذر ويخافون من يوم. يخافون يوم من كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويفيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله فهذه الآيات كلها في مديح أهل الإيمان. فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر هل الذي يجب الوفاء به عبادة النذر عبادة النذر عبادة النذر عبادة كما في هذه الآية والآية التي بعدها وما نفقتم أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم فإن الله يعلم وهذا حث على الوفاء بالنذر إن الإنسان إذا نذر نذرا أنه يفي بذلك النذر وهذا يدل على أنه طاعح وأيضا جاءت في غيرها من الآية كما قال الله تعالى وليوفو نذورهم وغيرها في من الآيات فجاءت قضية النذر أنه طاعه والحث على الوفاء به هل يجوز صرف العبادة لغير الله إذا النذر عبادة هل يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل لا يجوز بأي حال من الأحوال ولذلك يقسمون النذر أنه هناك نذر شركي نذر الشرك وهذا لا ينعقد أصلا بل يجب التوبة منه وهو أنه يندر أن إذا في أنه يدفع لهذا القبر قبر فلان مبلغ من المال أو أنه إذا زار هذا المكان أنه يدفع ولو كان شيئا قليلا فهذا كله من المحرم والذين يدعون إلى النذور ويحسون الناس عليها هم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحضار والرغبات لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فهم يأكلون أموال الناس، وأيضاً يصدونهم عن سبيل الله وعن التوحيد وعن دينه وعن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المساجد بعض الأوثان التي عليها قبو، عليها مذور كثيرة، نجد أن عندها مدارس تعلم الشرك، مكتبات تدعو إلى الشرك، كل ذلك من الوثنية نعوذ بالله، فهؤلاء الذين دفعوا مالهم إنما ساعدوا على هذه الوثنيات فعاذنا الله وإياكم منها ولا شك كثير منكم يعني رائع مثل هذه المشاهد النذر النوع الثاني نذر الطاعة أن الإنسان نذر أن يعتمر في هذا الشهر أو أنه يذهب إلى مكة ويعتكف في البيت الحرام أو يعتكف في المسجد الذي بجوار منزله أو غير ذلك فهذا نذر طاعة عليه أن يفي به أو نذر أن يتصدق لله عز وجل فهذا نظر طاعة لأنه يأتي به فعل الإنسان أنه يلتزم بذلك النظر وإذا لم يستطع له يعني تفصيلات أخرى وأحكام أخرى النوع الثاني نظر مباح نظر أنه يلبس هذا الثوب أو نظر أنه يلبس طاقية ناصر ما شاء الله طاقية جميلة فإنه نظر أنه يلبس هذه الطاقية هذا نظر مباح أنه يشتري هذه الطاقية ويلبسها ويشخص بها بهذا الشكل عموما هذا نذر مباح للإنسان أنه يفعله أو يفعل هذا فيه نذر مكروه مثل أكل الثوم والثوم في رائحته في المسجد وغير ذلك هناك نذر معصية نذر أن يكلم مسعود مثلا هذا مسعود أخلك لك مسلم خلال حقوق الإسلام فلماذا لا تكلمه؟ هذا نذر معصية يجب عليك أن تكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام لكن المقصود بالباب والقضية الخضراء في هذا الباب هو النذر النذر الشركي النذر الشرك الذي ينذر العبادة يعني ينذر يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذه من القضايا الخطيرة التي ينبغي على المسلمين لأنهم يحرصون منها غاية الحرص وفي الحديث عن عائشاه رضي الله عنها في الحديث الصحيح هذا الحديث الصحيح في البخاري رواه الامام البخاري وأيضاً مسلم في الحديث الصحيح عن عائشاه رضي الله عنها فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يأصي الله فلا يعصي و اختلف أهل العلم هنا في نذر المعصيح هل يلزم ينعقد أم لا ينعقد؟ ورجح بعض العلم أنه ينعقد ويتكون فيه تكون في الخفر أن الإنسان يكفر لا يأتي بهذا نذر المعصية أما نذر الشرك فنكرر أن نذر الشرك لا ينعقد أصلا ويجب فيه التوبة ويجب فيه التوبة والرجوع إلى الإسلام وترك هذا العمل في ذلك. فإذا نذر المعصية من نذر أن يعص الله فلا يعص هذا محل إجماع. بين المسلمين منهم قال تجب في اليمين ومنهم قال إن غير منعقد أصلا، إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب النذر، باب النذر، باب من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى. إذن أكذب المؤلف بهذا الاختصار وهو قضية عظيمة كثير والكلام فيها يطول. منهم مثلا ذكروا عن بعضهم أنه نذر إذا تزوجت ابنته نصف المهر يدفعه ليفضّر. فلان يعني من بعض المقبورين وغيرها من الأعمال الحقيقة الشنيعة التي ينبغي للمسلم أن يحرص منها ويحذر أخوانه المسلمين عندكم أسئلة في هذا الباب وعندكم مشاهدات في النذور هام سعود عندكم نذور ولا ما فيه عندنا مقاضي كثيرة جدا أه. الناس يتفون ويزورونهم وي... فرفع صوت. فرفع صوت. ويقدمون النذور مثلا الطالب ينظر إذا نجح في الاختبار ويدفع نذر يعني يدفع نذر لهذا إيه. لهذا القبر نعم لهذا. هذا نذر شرك هذا نذر شرك ولا يجوز إنه ينظر لهذه القبور والمعبودات من دون الله عز وجل دائما عندها صناديق ولا إيه في صناديق يعني للنذور للنذور نعم وهذا الأوقاف يعني أعوذ بالله إيه. هذه ليست أوقاف وإنما هذه آه من أموال الشركة التي لا يجوز أن تكون في بلاد المسلمين نعم يا ناصر مثلا دكتور سؤالنا لو واحد نظر بأن بار ما يتزوج مثلا <تصفيق> سيعمل الوليمة أو الدعوة نعم. مثلا لأول حفلة نعم يستمع او يجمع الناس في مكان معين نعم. ويوفر لهم الأطعمة والأشرباء. الأشرباء بجميع وعيها بدون استثناء يعني نعم. فيها خمورك ويقول أنا لا أجبر أحدا بشرب الخمر لكن الذي شرب فعل هذا يعن ليه فهل هذا يمكن يعني لا يجوز, يعني يجوز. لا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة فيها خمر والخمر كما تعلم لون فيها عشرة. تعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عسرا فهذا النذر نذر معصيه لا يجوز الإنسان أنه يأتي به فنذر أن يطعمهم يطعمهم بالحلال أنه يقدم لهم الطعام ويقدم لهم الشراب وبكل أنواعه لكن المحرم لا يجوز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي له فلا يعصيه واختلفه للعمة بإجماع المسلمين أنه لا يجوز له أن يقوم بهذا النذر أنا نذرت لا يجوز بأي حال من الأحوال بيجمع. لكن هل تجب عليه اليمين هنا نقول تكسر أم لا لا يكفر لكن مثل هذا الأطعمة, الأطعمة المباحة أما أن يأتي بهذه ويقول أن لم أجبر أحد لا يجوز حاملها ملعون وعاصرها ملعون والمحمولة إليه ملعون كل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بأي حال من الأحوال من العجائب يا أخواني أن بعضهم يزعمون أن هؤلاء المقبورين إنهم يحفظون البلد وأنهم يحفظون المشاركة عندك مسعود قليلا قليلا لا تستعجلني علينا أنهم يحفظون البلد وأنهم يكونون سبب في حفظ البلد بينما أن صناديق النذور التي عند قبورهم تسرق فدخل أحد بعض أهل العلم في هذه الأزمنة فدخل فقال ماهل لماذا هذه الأقفال أنه هو يحفظ البلد كلها تقولون أنه سبب في حفظ البلد فكيف أنه يعني الصناديق النذور التي لديه أنها تسرق فهذا من العجائب في هذا فنعوذ بالله من الخذلان هذا باب عظيم وفي دفاع دائم حتى أن بعض البلاد صدرت فيها فتاوى رسمية لمنع النذور وكان في احتجاج شديد جدا لماذا لأن هي مصدر هذا الشرك والدعوة إليه ولذلك كل من نذر وبذل ماله إنما هو يدعو لسبيل الشيطان إنما هو يدعو للشرك الذي ينذر أمواله للقبور لبو سواء كانت قبورا أو أشجارا أو أحجارا أو أي معبود آخر فإنه يبذل ماله للدعوة إلى هذا السبيل الشيطان وإلى الشرك وإلى محاادة الله ورسوله فيحذر المسلم بأي حال من الأحوال يحذر بكل الأحوال إذن هذا الباب ما يتعلق به عندنا الباب الثاني باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل وذكر المؤلف في هذه الآيات وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا وذكر حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه الإمام مسلم فإذا هذا باب من الشرك الاستعادة بغير الله عز وجل باب من الشرك الاستعادة بغير الله عز وجل هل الإنسان يستعيد بالله كما جاءت الآيات في ذلك. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. هذه استعادة بمن؟ بالله رب العالمين. بالله رب العالمين. فيستعيد الإنسان برب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه استعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإذا وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستع بالله. من إنه بالله إنه سميع عليم. إذا جاءت الآيات أن الإنسان يستعيذ بمن؟ بالله رب العالمين بالله رب العالمين ولذلك هذا باب عظيم يجب الإنسان أن يحرص فيه وأن يتنبه له أيضا من الأشياء العجائب أن بعض دعاة أئمة الضلال وضعوا كتبا فيها أوراق وهذا عجيب أن الإنسان يترك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الخير العظيم ما نعلمه وفيها ما لا نعلمه يعني فيها معاني عظيمة الإنسان الله سبراً يحافظ على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الأذكار غاية المحافظة لماذا؟ لأن فيها ما أريد وفوق ما أريد وفيها من المعاني العظيمة بعض كتب يعني الطرق نجد أنهم كل طريقة وضعت لها أدعية أدعية خاصة فيها ماذا يفعلون؟ نجد أن الشياطين هؤلاء أمه الظلال ماذا يفعلون؟ يجعلون فيها آيات من القرآن الكريم وأحاديث من الرسول صلى الله يعني فيها أدعية صحيحة في القرآن أو في السنة ثم بعد ذلك يدخلون وسط بداخلها كلمة كلمة من أسماء الجن. مثلا في أوراد القادرية وهذا ذكرته في كتاب الطرق الصوفية قالوا يا طحلفوش انقطع الرجاء إلا منك. يا طحلفوش انقطع الرجاء إلا منك. تعرف طحلفوش يا مسعود أو قابلته؟ ما تعرفه. طيب طحلفوش هذا من الجن. وانظر القطع أو أوراد بدويّة دسوقية كلها يكررون كلمة أحون أحون ما معنىه إنما هي أسماء أيضا من أسماء الجن فهم يستغيثون بهم ويستعيدون بهم صباحا ومساء كما كانوا في الجاهلية في هذه الآية التي بين الله وأنه كان هذا يحتكي الجن خبرهم وقصتهم وأنه كان رجال من الإنس رجال من الإنس من بني آدم يعوذون برجال من الجن يأتون إلى الجن ويقدمون لهم القرابين ويطلبون منهم الشماية يقولون نريد منكم أنكم تحموننا وأنه لا يصل إلينا آدم يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ما الذي حصل؟ أن الجن زادتهم خوفا حتى أن هذا الخوف الرهق هو الخوف يخوفونهم ويتسلطون عليهم بكل أنواع الأذى حتى أن هذا الرهق وهذا التعب يصل إلى البدن فهم يشتدون عليهم بالخوف فازدادوا الإنس خوفا منهم ازدادت الإنس خوفا منهم وازدادت الجن استكبارا وعلوا، بينما أن الإنسان يستعيد بالله وكما قال بعض اهل العلم لولا ما في قلوب العباد من ذكر الله لا عليهم الشياطين الشياطين تتسلط في الاماكن التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى الانس مكان الذي لا يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى والانسان الذي لا يذكر الله تتسلط عليه الشياطين ولذلك حري بالانسان انه يذكر الله في كل أوقاته أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار الدخول وأذكار الخروج كل ذلك يحافظ على هذه الأذكار هذه التي فيها حفظ بإذن الله عز وجل أما من يبحث عن اللي بغير الله عز وجل فهذا من الشرك الاستعادة هي الالتجاه الاستعادة هي الالتجاه والاعتصام ولذلك العياد أعوذ يعني لدفع الشرق العياذ لدفع الشر واللياد لطلب الخير لطلب الخير ولذلك الله عز وجل اخطرنا في القرآن عما كان يكون يوم القيامة قال قال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا هو الاستمتاع الذي حصل هنا الاستمتاع ان الجن قضت حوائج بعض حوائج الانس هؤلاء الذين يتقربون إليهم الهؤلاء الذين يتقربون إليهم قبض بعض حوائجهم إما أنهم يخبرونهم بشيء غائب عنهم مثلا يخبرونه إنه في بلدك حصل كذا يعني وهو مقدور الجن يعني الجن تستطيع أنها تصل وتنتقل بسرعة وبخفة فيخبرونه ببعض الأخبار فهو هذه الأخبار هي لا تخرج أن تكون من مقدور الجنى والإنس هي تصل هذه الأخبار فيها ولذلك كل أعمال الجن هي لا تخرج أن تكتونها بمقدور الجن والإنس يعني ما في شيء خارج وخارج قدرة الجن فلهم يعملون ما ينفيقون في قدرة الجن والإنس الجن ما حصلت حصلت على التعظيم وعبادة غير الله وهذا مراد إبليس من ذلك ولذلك كثير من يكون عنده شيء يزعم عنده شيء من الكرامات أو شيء من هذه الأعمال هو يتقرب إلى الجن وذكر عن بعضهم أنه كان يوم عرفة في بلاد الشام ذكر شيخ الاسلام قصته وذكر غيره أنه كان يوم عرفة يأخذ رسائل الناس من الشام ويذهب بها إلى عرفة ثم في نفس اليوم يرجع إلى الشام ويأخذ رسائل الحجاج فيها وتعارف الناس على ذلك فلما مات أخبر ابنه أنه سيأتيه جمل هذا لونه وأنه يذهب به فلما ذهب هذا الجمل هو جني يتشكل بهذا الشكل فقال إن سجدت لي وإلا وإلا لم, لم تسجد فلن أوصله فإذا الجن لا تخدم إلا لغرض الجن لا تخدم إلا غرض فهذا طلب منه الجني أن يسجد له فإن له من دون الله قام كما فعل مع من قبله وإن لم يسجد له فإنه لن يخدمه ولن يقوم فيذلك الجن لا تخدم أحدا إلا لغرض. لذلك من يقول أنا عندي جن مؤمنون أنهم يخدمونني لا ليس هذا صحيحا فالجن مثل الإنس لا تخدم إلا لغرض لا تخدم إلا لغرض في ذلك هاي مسعود طيب أستاذ هل هناك من الجن من الموحدين وهم يخدمون الموحدين من الانس لأن هناك عندنا يقولون كان هناك يعني الشيخ ولي يعني الناس يقولون ذهب به الى الحج. الجن ذهب به الى الحج. فحرم ولم لم يحرم لم يحرم ما نبيه يعني يعني هم, هم ما. يقولون هذا الشيخ معروف عندنا بأنه ولي ما. يعني والجن ذهبوا به للحج تمام فهل هذا يعني صحيح كافر الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر ولاصل فيهم الكذب ولذلك انظروا في النداءات التي ينادي الله الجن والانس يا معشر الجن والانس لماذا قدم الجن لان الانس اقرب منهم الى الطاعة واكرم فيهم الانبياء والجن اكثر تمرد ولذلك القول انه فيه الجن فيهم مؤمنون هذا لا نعلم هل هم صادقون أم كاذبون ولذلك لا يجب دليل والغالب أنهم يكذبون والغالب أنهم يكذبون مثل كثير من المناطقين الآن يأتي ويقول أنا مؤمن وأنا حريص على الإسلام وأنا مسلم وأنا كذا ولكنه في حقيقة حال ذي صحيح ولذلك من قال أن عندي جن مؤمنون يخدمونني فالعاصل أنه يكذب ولو تتبعت أحوال تجد أنه يكذب وأن عنده بعض الأمور الخفية التي يخفيها عن الناس أما هذا فقد ذكروا مثل هذه القصص هذه كثيرة مشهورة. لكن الغالب أن الجن لا تخدمه إلا لغرض إما أنه يعظمهم أو يشرك بالله أو غير ذلك مثل السحرة السحرة لا تطيعهم الجن إلا لغرض إما يشركون بالله عز وجل وإذا تجد بعضهم يضع القرآن في الأماكن النجسة وبعضهم يفعل القدورة بعضهم يصلي بغير طهارة يعني المهم إنه يفعل شيء من هذه الأعمال فالجن لا تخدم هؤلاء إلا بهذا الغرض ولذلك الذي يقول أن الجن تخدمها وتفعل معها وعند الجن مؤمنون أو غير ذلك هذا من الدعوى الباطلة فأخبر الله عز وجل عن من عن الجن أنها كانت تقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون لرجال من الجن فزادوهم رحقو هذه في قصة من الجن. لان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف ثم دعاهم إلى الله عز وجل لم يستجيبوا له فرجع وردوا عليه ردا سيء فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي الطريق صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن فسمعت الجن القرآن فأخبر عن أنفسهم بهذا الخبر إن سمعنا القرآن يعني أخبروا فقايا قومنا أجيبوا داعي الله وذكروا هذه الآيات في سورة الجن وفي سورة الأحقاط التي تبين هذه القصة فذكروا بعد ذا أعمالهم أن الإنس كانوا يستعيدون بهم فيزيدونهم رهقا وخوفا و يعني رعبا منهم وهم يحاولون أن يخوفونهم حتى يصرفونهم عن طاعة الله عز وجل عن طاعة الله عز وجل في ذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الطريق الصحيح في ذلك فحديث خولة رضي الله عنها هذا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول يقول من نزل منزلا يعني نزلنا هذا المكان الآن وسواء منزل دائم أو إقامة من دائمة أو إقامة يعني سريعة يعني نزلنا في هذا المكان بعد هذا البرنامج ننتقل إلى مكان آخر فهذا يقول إذا نزلت منزلا فتقول أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق من نزل منزلا سواء هذا منزل دائم أو منزل غير دائم ويروى عن القرطبي أنه قال تركت هذه جربت ذلك حتى أني نسيت يوما منزلي نسيت هذا الدعاء فدخلت منزلي فلدغتني عقرب هذا من الأشياء التي لذلك الإنسان يحافظ على هذا الدعاء في أذكار الصباح وأذكار ألمسه يحافظ على هذه الأذكار فيستعد بالله عز وجل من نزل منزله فقال أعود بكلمات الله كما مر معنا العياد هو إيش طلب, طلب العياد من الشر أن الإنسان قال أعوذ بكلمات الله كلمات الله ما هي؟, هي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله وهو الله هنا جمع دل, دل على الكثرة لقوله تعالى قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا لو كانت هذه البحار كلها مذادا لكلمات ربي لنفذ البحر حتى ولو تينا بأمثالها كثيرة. وأيضا قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامه والبحر يمده من بعدها سبعة أبهر ما نفيدت كلمات الله سبحانه وتعالى كل أعوذ بكلمات الله وهذا دليل, على دليل لأهل السنة أن القرآن كلام الله هل يجوز الإنسان أن يستعيد بمخلوق؟ لا يجوز لا يجوز ولذلك قال أهل السنة استدلوا به أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق واستدلوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة فالقرآن كلام الله صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يجوز الاستعادة بالرب سبحانه وتعالى وصفاته الرب سبحانه وتعالى وصفاته أعوذ بكلمات الله التامة يعني هذه صفة كلمات الله التامات كلمات الله عز وجل تامة وصادقة أيضا فهي يعني معناها أن كلمات الله تامة في كل أحوالها وفي كل أمورها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله يلتج بها فكلمة الله صادقة وأيضا عادلة وكافية وشافية سبحانه وتعالى فكلمة الله فيها الشفاء وفيها الشفاء من كل شيء من الشبهات والشهوات وغيرها ولذلك الإنسان حري به أن يحرص على تأمل كلمات الله في القرآن الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق من شر ما خلق والله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه هذا سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه كما قالت الجن ولأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أما راد بهم راشداء والله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى ليس كل ما خلق الله فيه شر لكن من شره كان فيه شر ولذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها شر محض كالنار وإبليس باعتبار بيتهما أما باعتبار الحكمة من خلقهما فمن أجله ما فهو خير منهما خير محض كالجنة والرسل عليهم الصلاة والسلام فيها شر وخير هي عامة مخلوقات الله ولذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق من قال هذه الكلمات ممكن بها فإنه لم يضره شيء لم يضره شيء لا يصيبه شيء بإذن الله ولو أصابه لا يضر حتى يرحل من منزله ذلك حتى يرحل من منزله ذلك أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المريض أنه يقول أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر منه أرشد الصحابي لما كان يشتكي أنه يمس على موضع المعرض ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ومحاذر منه فإذن الاستعادة لا يجوز الإنسان أن يستعيد إلا بالله رب العالمين في ذلك هناك يعني ما يكون في بعض الأحيان قد تكون استعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه في المخلوق فيما يقدر عليه يعني الرجل الذي استعاد بمسلمة امتحمية او المرأة التي بالرسول صلى الله عليه المرأة التي عادت بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان في مقدور وذكرها الشيخ هنا وذكرها ايضا الشيخ, في الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد لكن اما الاستعادة بالقبور والاموات وانهم ينفعون او يضرون من دون الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة فلا يجوز الإنسان الذي يستعيد إلا بالله رب العالمين وبعضهم يستعيد أن يضع من الاستعاذة التي توضع معرضناه لكم في حلقات ماضية أتينا لكم ببعض الأحراز التي يشترونها أو التمائم التي توضع فبعضهم يضعها ويشتريها ويضعها في يده ويعتقد أن هذه التمائم أنها تنفع وأنها تحميه ويستعيد بها هذه التمائم أحيانا يكتب فيها استعادات بالجن هذه التمائم مرة معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التمائم وتولف شرك فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك من علق تميمة فلا أتم الله له كل هذا الباب مضى معنا بعضهم يضع مربع فيها ويضع فيها حروف عين دال لام كذا مثل ما مروا رأينا هذه هي استعاذة بالجن هذه تكون استعاذة بالجن فإذا هذا بيان للاستعاذة المشروعة للإنسان فيستعيد الإنسان بالله رب العالمين ويحافظ على أذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الدعاء من نزل من فقال أعوذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لديكم السلف في هذه المسألة الله نتجاوزها نعم عندك شيء نعم يا نصر زكرة. مثلا لو واحد أو نرى في بلداننا بعد الناس عندما يريد السفر مثلاً يجتمع الناس يقرؤون صورة من القرآن مثلا أو حتى يختمون القرآن كاملة، نعم. ثم بعد ذلك يعني يخرج لسفره وكأنه يستعير بهذا هذه القراءة ويتمان الخير في سفره هل هذا جائز؟ كم يأخذ؟ يختمون القرآن؟ <تصفيق> <تصفيق> هذا وقت طويل. عموما هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ووردت أبغيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الأذكار النبوية. في الصفر وفي الإقامة وايضا على المقيمين أنهم يعرفون الأذكار النبوية وعلى الإنسان أن يرشد الناس إلى الدليل الشرعي مثل ما مضى معنا لما بين الله عز وجل حرمة الاستعادة بالجن والشياطين بين الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعادة الصحيحة وهو أن الإنسان بكلمات الله التامة من شره ما خلق فكذلك يعني مثل هذه الأعمال التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمين إنه يعلمهم يعلمهم أدعيت الصفار ويوضح لهم أيضا إنه يعرفون الإنسان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكّب قال هو ذكر الدعاء المشهور المعروف أيضا المقيم يدعو للمسافر لكن أيضا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تيسر من الأدعية لكنه يأخذ هذه الطريقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد في ذلك الواجب عليه أن يحافظ على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية وفيه الشفاء وفيه العافية بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ الباب الذي بعدها ونحن لأن الوقت يكون قصيرا فنحن لا نطيل في هذه المسائل وإنما نأخذ ما يتعلق بمقررنا في هذا الباب. عندنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستعيد بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذا كما وكما يقولون. بعضهم الاستغاثة هي أم البات يعني يعتبرون الاستغاثة هي القضية الكبرى عندهم أنهم يستغيثون بالمقبورين من دون الله عز وجل وعندهم هذه القضية يدافعون عنها بكل سبيل بكل سبيل والأدلة العجيبين الأدلة في القرآن العظيم واضحة في ذلك قال أو يدعو غيره أليست الاستغاثة دعاء الاستغاثة دعاء فإذا لماذا ربطها وكأنه عطف الاستغاثة يعني الدعاء عام ومنه الاستغاثة ثم الاستغاثة هو الدعاء وقت الشدة الدعاء وقت الشدة فإذا الاستغاثة دعاء لكنها خاصة والدعاء عام فعطف العام على الخاص فإذا هنا باب من الشرك يستغيث بغير الله وكما مر معنا أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ولذلك الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم فقال ادعوني ما قال ادعو غيري وإنما أمر الله عز وجل المؤمنين أن يدعوا الله سبحانه وتعالى لا يدعوا غيره فلا يجوز للمسلمين أن يدعوا غير الله سبحانه وتعالى فإذا باب من الشرك يستغيث بغير الله أي أنه يطلب أنه إزالة في الشدة إزالة الشدة. إذا كان في ما يقدر عليه الإنسان كما جاء في قصة موسى فاستغاثه فاستغاثه الذي من شيعه على الذي من عدوه فموسى قادر على أن يدفع عن هذا الإنسان. أنا أقول يا فلان سقني بشربة ماء. أسرع لي أعطني ماء أشربه ثأنا يعني أعطني. فهنا هذه فيما يقدر عليه الإنسان لا إشكال فيها. لكن الكلام المؤلف أراد هنا ما هو الشرك يعني مراد الاستغاثة بالشرك. الذين يقولون يا حسين يا علي يا بدوي يا فلان من الخلق ولذلك مهما عظمت أو مكانت هذا العبد فإنه بريء من هذا الشرك فإنه بريء من هذا الشرك الذين يستغيثون بعيسى أو يستغيثون بغيره من الأولياء أو من الأشجار أو من الأحجار أو من غيرهم فإن هذا هو من الشرك أيضا قضية الدعاء المراد دعاء في العبادة لكن واحد والله قال أنا أدعوكم اليوم لحضور هذا الدرس هذه الدعوة أيضا أنا أدعوكم اليوم يعني العشاء عندي فيقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه من دعاكم فأجيبوه وإذا دعاك أخاك فأجيبه فإذن الإجابة هنا أو هنا إنما هي دعوة شيء مخصص لكن المراد عندنا في هذين القضيتين هما الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وكما يقول بعض المؤلفين في هذا الباب ان الاستغاثة يعتبرونها يوم الباب هي القضية الكبرى لديهم ولذلك يدافعون عنها بكل وسيلة يدافعون عن هذه القضية بكل وسيلة لان الشرك فيها اعظم نعوذ بالله من الخذلان. الآية الأولى والأيات فيها كثيرة جدا في هذا الباب، لكن نقتصر على ما ذكر المؤلف حتى لا يطول علينا هذا الباب. هذه الأولى الأولى قوله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله. ولا تدع من دون الله. في ذلك واقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله في الامر بالحنيفية الحنيفيه هي البراءه من الشرك وبراءه من البدعه والضلاله والاقامه على دين الله عز وجل في ذلك وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من الخطاب لتح لمحمد صلى الله عليه ف سيدعو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بي هو هل سيدعو غير الله؟ لكن إذا كان هذا الوعيد الشديد لمن دعا ذلك؟ حتى ولو كان نبيا فهل ماذا سيكون لمن لغيره لا يجوز له لا ولذلك هذا من بيان عظمة هذا الأمر ولا تبعه من دون الله ما لا ينفعه ولا يضرك. فينفعت فإنك إذا من الظالمين. ما المراد بالظلم هنا؟ هايا وين الماء يكخدمك يا؟ ما المراد بالظلم هنا؟ المراد بالظلم هنا الشرك والدليل ارفع صوتك نعم. كما في وسية لقمان نعم إن الشرك إن الشرك لا ظلم أذين. إن الشرك لا ظلم عظيم فإذا هذا في تفسير كتاب الله فالمراد هنا كما في كتاب الله فإنك إذا من الظالمين ويمسسك الله بالظلم فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله سبحانه يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فالدعاء كله عبادة وعبادة ولذلك يجب صرف هذه العبادة لله رب العالمين يجب صرف هذه العبادة لله رب العالمين وأن يتعلم الإنسان الأدعية يتعلم الإنسان الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأماكن العظيمة الفاضلة والأوقات والأزمنة الفاضلة يعني تجد في عرفة مثلا هذا الوقت العظيم أعظم الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ومع ذلك تجد بعضهم في ذلك المشهد العظيم والموقف العظيم أنه كل أدعية باطلة بل أحيانا تكون استغاثات شركية أعوذ بالله من الخذلان فالإنسان عليها أن يتعلم الأدعية النبوية فإن الدعاء النبوي فيه ما تريد وفيه فوقه ما تريد فتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بل نتعلم الأدعية التي نكررها في اليوم والليلة نكررها في اليوم والليلة تأمل الأدعية معنا في هذا الباب والباب الذي قبل أيضا أدعية الرفع من السجود اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب المال ولا صاحب الجاه ولا صاحب الله كلهم سواء لا ينفعه إلا طاعة الله وإخلاص العبودية لله سواء كنت وزيرا كنت ملكا أميرا تاجرا كلما كان ما لا ينفع هذا كله عند الله إلا عبادة الله عز وجل فلأمان كل ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والمعطي وهو الضار النافع سبحانه وتعالى والبيده الأمر كله سبحانه وتعالى يكرر الإنسان هذا الدعاء دائما بعد الرفع من الرفوع يكرره بعد الصلاة من بعد الصلاة ومع ذلك كثير من المسلمين إذا انتهى من ذلك ذهب يستغيث بالقبور القبور من دون الله وهو يقول لا مانع لما ولا ماضي لما منع ولا تدعو من دون الله عز وجل لا تدعو سوى الله سبحانه وتعالى فإن فإنك إذن من الظالمين والمراد بالظلم هنا الشرك كما بينه الله تعالى ويمسسك الله بضره فلا كاشف له إلا هو ويردك بخيره فلا راد لفضله إذا أراد الله لك خير فلا يرده كما في حديث في ابن في عباس رضي الله عنه أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله إليه لم ينفعوك به وإن اجتمعت الأمة على أن بشيء لم يكتبه الله لم يضرهك به فإذن الأمر كله لله رب العالمين سبحانه وتعالى النفع والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى أيضا من الأدلة في ذلك هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه هذه في سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله الذي قبلها ولذلك يجب أن نعرف الآيات وسياقات الآيات حتى نفهم المعنى ويكون واضح إنما تعبدون من دون الله أو وتخلقون تفك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا من الذي يرزقك ليس الله أرزقك الله سبحانه وتعالى وتدعون فلان يا سبحان الله فابتغوا عند الله الرزق وابدوه واشكروه له إليه ترجعون ولذلك قال إن الذين تعبدون من دون الله فيملكون لكم رزقا ما عندهم رزق الرزق عند من عند رب العالمين الرزق عند الله سبحانه وتعالى فابتغف الرزق عند الله. اسأل الله سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطى. ولا معطي لما منع. كله الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهم يعبدون الأوثان. والأوثان عامة. سواء كانت قبورا أو أشجارا أو احجارا أو غير ذلك. فابتغوا عند الله الرزق. واعبدوه. ما دام أنه خلقكم. ولذلك قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فما هو الخالق. يستحق للعبادة سبحانه وتعالى واشكروا له واشكروا له والشكر كثير من الناس يقولوا الشكر بلسانه اشكر الله لكنه لا يشكره بفعله ولا يشكره بقلبه يعني قلبه ليس فيه الثناء على الله وبيان نعم الله عز وجل على قلبه واطمانينة قلبه إلى نعم الله عز وجل وايضا شكرها بجوارح انه يستعمل هذه الجوارح في طاعة الله استعمل بصره في طاعة الله ويستعمل سيارته في طاعة الله ويستعمل ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى فلذلك الشكر له سبحانه وتعالى في هذا الأمر ترجعون الحشر إلى الله سترجع إلى ربك ستأتي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة تستعد لمثل هذا اللقاء في ذلك الآية الثالثة في هذا الباب ومن أظل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له الى يوم القيامة هل هناك افضل من هذا واحد يدعو ميت من مئات السنين قد ألمت جثته عظام دالية يدعو هل سيستجيب له من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون غافلين لا يعرفون هم بحاجه الى من يدعو له وعاولا يدعونهم من دون الله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كاثرين إذا حشر الناس يكون لهم أعداء يتبرى الذين يتبعوا من الذين يتبرعوا ويقول ما كنتم تعبدون نحن براء منكم ومن عبادتكم ومن أعمالكم يتبرعون منهم ولذلك الله عز وجل قبلها قال قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا اواثارة من علم كنتم صادقين ومن اضل من من يدعو هل هناك أضل من هذا الذي يدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب له يعني لا يمكن انه يستجيب له ويستحيل انه يستجيب له الى يوم القيامة هم عند دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعدان يكون بينهم يوم القيامة من العداوة والضلال نعوذ بالله من الخذلاء نعوذ بالله من الخذلاء أيضا الآية الثانية قوله تبارك وتعالى أما يجيب ثم أم المضطر إذا دعه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض أي خلفاء الأرض أي إله هم مع الله هل هناك إله مع الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر ويكشف السوء وقالها قال سبحانه قال أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلال انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزة أيلهم مع الله بل لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعه من الذي يجيب المضطر بعضهم يأتي إلى قبر محيط ثم يدعو عنده ثم يقول الدعاء عند هذا القبر مجرد استجاب الله في هذا المكان الله يجيب المضطر ولو كان كافرا سبحانه وتعالى يجيب سبحانه وتعالى وأحيانا تكون فتنة الله توافق قضاء تكون فتنة الله فايش فيكوننا في هذا الضلال نعود بالله من الخداع لذلك الإنسان عليه أن يتمسك بالأدلة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأدلة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك في الآية السابقة أينا الله سبحانه وتعالى بيانا عظيما في قوله ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بيّن الله فيها البيان الشافي في ذلك قال أوني ماذا خلقوا من الأرض هل هم خالقين لهم ملك أو لهم قدرة أم لهم شركهم في السماوات ليس لهم أي شيء في هذا الأمر ولذلك المستحقون للعبادة يختم المؤلف هذا الباب العظيم بهذه القصة قصة رواها الطبراني وفيها ابن لهياء تضاعف بعضها للعلم وهذه قصة مما يعتضد بها مما يعتذروا بها ذكر المؤلف هذه القصة عن ابن اللهية أن رجلا من المنافقين كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم لبعضهم وبنى نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بي وإنما يستغاث بالله إنما يستغاث بالله عز وجل وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قادر لكن أراد البيان للمؤمنين أن الإنسان يستغيث بالله رب العالمين وأن تكون استغاثته بالله ونجوه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا بعض عظيم والأدلة عليه كثيرة من الأدلة ما ضرب الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له قالوا أهل العلم في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا وذا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قال أهل التفسير حري الإنسان إنه يتأمل ذلك فهذه العيات في الكثيرة الدالة على هذا والأدلة كثيرة والقرآن كله دالة على أبواب التوحيد ولذلك إنما نذكر بعض النماذج وبعض الأدلة الدالة على ذلك تقيم معنا تقائد قليلة لعلنا ننظر في بسئلة إخواننا واستفساراتهم فإنه لهم حقوق علينا هنا أخونا يقول هل من نذر لله على أساسا يشفى مريضه ولم يشفى عليه وليه إثم الله يوفي بالنذر أم الواجب أداؤه في كل الأحوال من نذر لله عز وجل وعلقه مثلا شف الله مريضي أني أفعل كذا فإذا شف الله عز وجل المريض لكن هذا منهي عن الإنسان الواجب عليه أنه جاء النهي عن النبي،, نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر جاء النهي عن النظر فهذا من النظر المباح للإنسان أو النظر إذا نظر طعف فإنه يكون لا إشكال في ذلك تبينوا، نرجو منكم أن تبين لنا ما بين ابتقاء الشبهات والرياء من تداخل وافتراق لعل يأتي معنا في أبواب سابقة حتى لا نطيل ونتوقف على مسائل النذر. يقول إذا نذر لا يكلم فلانا لأنه خالف في مسألة شرعية كمصافحة النساء أو نحوها قبل تدخل هل تدخل في نذر الطاعة في نذر المعصية نذر الطاعة أو نذر المعصية الواجب يا إخواني أن الإنسان إذا خالف في شيء مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مصافحة النساء مصافحة النساء فينها أخوانه وينصحونه في ذلك مسألة هجرة أن الإنسان يهجر هذا فهذه تدثر في المصلحة والمفسدة تنظر في المصلحة والمفسدة إذا كانت المصلحة في هجرة فيهجر لكن يجب أن يبين له ويبين له حكم الشرع وللأسف الشديد كثير من الناس يتساهل في هذه القضايا من بعد أنه يظهر في بعض الأمور فلا يجوز له في ذلك لكن نذرك هنا يقول ليس نذر معصية في ذلك تقول نذرته نذرا لكل معصية فتكاثر عليه عليه، فهل من التحلل من أصل النذر الواجب بكل نذر أن ينذرها الإنسان هنا يبدو أنها تنذر إذا عصت الله عز وجل هكذا يبدو في السؤال فالواجب إذا نذر الإنسان نذر طاعة يعني هي إذا عصت نذرة نذرا في ذلك إذا كان نذر معصية فعليها فالقول فيها قال أهل العلم هل هذا النذر فالقول هي ينعقد هل تجب فيه اليمين الكفارة هم لا تجب فيه على قولين منهم من قال أنه لا ينعقد في ذلك وعليها الرجوع إلى أهل العلم في بلدها من أهمة السنة ولله الحمد الأسئلة كثيرة هنا كل من يذهب ويدعو عند القبر مظنة أن هذا المكان فيه الدعاء مستجاب من الشرك الأكبر مخرج من الملة إذا كان يدعو القبر يدعو صاحب القبر فهذا من الشرك الأكبر أما إذا كان يدعو في مكان عند هذه القضايا فهذا من وسائل الشرك يدعو الله في هذا المكان والواجب عليه الله يدعو الله عز وجل في هذا المكان بل يتابع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المقبرة ويدعو لهم فهذا المقابر بحاجة إلى الدعاء هذا ما تمكن مع الوقت وإلا حق إخواننا كبير وإن شاء الله هذه الأسئلة لا نغفلها نتعرض لها أو نجيبهم عليها إن شاء الله في أوقات أخرى نلتقي إن شاء الله لقاءنا متجدد قدم بمشاعة الله تبارك وتعالى إلى هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد